الف لام ميم الف لام ميم سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة تلك آيات الكتاب الحكيم هذه الايات المنزله عليك أيها الرسول آيات الكتاب الذي ينطق بالحكمة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 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا تُقْرَأُ عَلَيْهِ آيَاتُنَا أَدْبَرَ مُسْتَكْبِرًا عَن سَمَاعِهَا كَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ صَمَّاً عَن سَمَاعِ الْأَصْوَاتِ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 وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وَبَثَّ فيها مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا فيها من كل زوج كريم خلق الله سبحانه وتعالى السماوات مرفوعة بغير أعمدة ونصب في الأرض جبالا ثوابت حتى لا تطلب بكم وبت فوق الأرض أنواع الحيوان وأنزلنا من السماء ماء المطر فأنبتنا في الأرض من كل صنف بهيج المنظر ينتفع به الناس والدواب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 ان تنكمس قال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير يا بني ان السيئات او الحسنه مهما كانت صغيره مثل وزن حبه من خردل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 وتوسط في مشيك بين الإسراع والدبيب مشيا يظهر الوقار وخفض من صوتك لا ترفعه رفعا يؤذي إن أقبح الأصوات لصوت الحمير لارتفاع أصواتها ألم تروا أن الله تخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعما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 ولو أنما في الأرض من شجر قطع وبري أقلاما وجعل البحر حبرا لها ولو مده سبعة أبحر ما ثنيت كلمات الله لعدم تناهيها إن الله عزيز لا يغالبه أحد حكيم في خلقه وتدبيره ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن